هذه السفينة التي يقودها الدعاء وسط هذه الأمواج المتلاطمة وهذه الرياح الهوجاء هي سفينة الأنبياء والمرسلين الذين قادوها ثم سلموا مرساتها وقيادها إلى هؤلاء الدعاء الذين جاءوا من بعدها قادت سفينة النجاح التي من ركبها نجاح ومن ابتعد عنها هلك وضاع والشموع التي تحترق لتضيئ للناس طريق الهدى والحق والضياء وعي الأمة المستنية فكر الأمة الحر قلب الأمة النابض وطباء القلوب المريضة هدوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هذه القاعدة هذا هو الأساس هذا هو المرتكز فمن خلال هذا المرتكز ننطلق في الدعوة نجدد في الدعوة نغير في نبدل في ندرس الحالة ندرس الشخص ندرس المجتمع ثم بعد ذلك نستفيد من الإمكانية ثم نتجه بعد ذلك إلى استثمار الوسيلة الموجودة وقفة عتاء مع من يرى أن وسائل الدعوة جامدة وأن وسائل الدعوة متوقفة على منهج معين أو على شيء معين وتتعدد وسائل الدعوة وتتغير بتغير الزمان والمكان وسيلة مهمة جدا ظهرت في القريب او في الزمن الحاضر وبدأت تنتشر انتشار النار في الهشيم وبدأت تثبت نفسها بشكل غير متوقع الإنترنت. من الوسائل التقنية التي تعد من مبتكرات القرن العشرين صدى التقوى بالرياض تقدم الانترنت ممكن أن يستغل في الدعوة إلى الله الانترنت في الدعوة إلى الله محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور ابراهيم بن عثمان الفارس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أيها الأحبة الكرام أرحب بكم وأبارك لكم حضوركم في هذا اللقاء الطيب المبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة اعلموا يرعاكم الله أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أجل الأفعال وأعظم الأعمال التي يؤديها المسلم في دنياه ويحتسبها لآخرته ويضعها في ميزان حسناته بل هي من الهموم التي تقعده وتقيمه ويفكر فيها ليلة نهار يبحث عن نوافذ للأمل ومخرج ومخرج من الضيق الذي تعيشه الأمم بل والأفراد أيها الأحبة إن الدعاء للله سبحانه وتعالى يقومون بمهمة بالغة الشأن عظيمة الأهمية لا يعلم قدرها أي قدر هذه المهمة إلا من تعلق قلبه بها وجعلها محور حياته كيف لا؟ وهي مهمة الأنبياء هي مهمة الأنبياء والمرسلين الذين ابتعثهم الله سبحانه وتعالى لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة أيها الأحبة إن من سار على نهج الأنبياء واقتفى أثرهم من المصلحين العاملين الباذلين فهو داعية داعية إلى الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أيها الأحبة إن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى هم الشموع نعم هم الشموع التي تحترق لتضيئ للناس طريق الهدى والحق والضياء وهم وعي الأمة المستنير وفكر الأمة الحر بل هم قلب الأمة النابض فهم أطباء القلوب المريضة والقلوب الجريحة بل وحتى القلوب الميتة بل هم قادة السفينة قادة سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن ابتعد عنها هلك وضاع هذه السفينة التي يقودها هؤلاء الدعاء وسط هذه الأمواج المتلاطمة وهذه الرياح الهوجاء التي تحيط بها من كل جانب هذه السفينة هي سفينة الأنبياء والمرسلين الذين قادوها ثم سلموا مرساتها وقيادها إلى هؤلاء الدعاء الذين جاءوا من بعدهم فالدعاء أيها الأحبة الكرام لا يعيشون لأنفسهم ولا لبلذاتهم ولا لشهواتهم لأن الذي يعيش لنفسه أيها الأحبة يعيش صغيرا ويموت صغيرا وينسى في لحظات بعد موته قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرته وأنا أول المسلمين أما الدعاة, أما الدعاة الصادقون المخلصون فإنهم يعيشون لدعوتهم لأمتهم لمجتمعهم لذواتهم لأسرهم فدعوتهم همهم بالليل وهمهم بالنهار وهي فكرهم في النوم واليقظة وشغلهم الشاغل في السر والعلن يؤثرون من أجلها التعب والنصب ويضحون في سبيل هذه الدعوة بالوقت والجهد والمال بل بالمهج بل بالأراح ويستعذبون في سبيل نشرها وإبلاغها البلاء الشديد والعذاب الأليم أيها الأحبة إن الحديث عن الدعوة حديث ذو شجون وحديث محبب إلى النفس لأنه يعطي الإنسان زادا يواصل فيه طريق الحياة الشاق طريق الحياة لما مد الله في عمره ولكنه طريق عذب لأنه في سبيل الله لأن الداعية يعلم أن الله أمره بأمره بهذا بل طلب منه هذا فهو يحقق إرادة الله سبحانه وتعالى فيه ويسير على منهج الأنبياء في هذا المقام وفي هذا المجال وأنتم تعرفون وتعلمون أيها الأحبة أن الدعوة إلى الله لم تتوقف ولم تتوقف منذ بدأ أول نبي على وشي هذه الأرض ولم تتوقف حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهذه الدعوة يحملها من يحملها ثم يسلم الراية لمن يأتي من بعده ولكن كما تلحظون وتشاهدون فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تتميز بوسائل مختلفة متفاوتة ربما تتغير أو قل تتغير بتغير الزمان وتغير المكان فما كان معروفا الآن لم يكن معروفا قبل فترة وجيزة وما كان معروفا قبل تركم الفترة لم يكن معروفا قبل قرون إذن هذا التغير يدلك على أن الدعوة إلى الله هي دعوة توقيفية اجتهادية في فروعها مبنية على أصول توقيفية على أصول ثابتة الراسخة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. هذه القاعدة هذا هو الأساس هذا هو المرتكز فمن خلال هذا المرتكز ننطلق نجدد نغير نبدل ندرس الحالة ندرس الشخص ندرس المجتمع ثم بعد ذلك نستفيد من الإمكانية ثم نتجه بعد ذلك إلى استثمار الوسيلة الموجودة لعل الله أن ينفع بها وهذا أيها الأحبة يدعونا إلى وقفة عتاب مع من يرى أن وسائل الدعوة جامدة وأن وسائل الدعوة متوقفة على منهج معين أو على شيء معين لنقول له حتى السلف الصالح استخدموا الوسائل الدعوية المتغيرة والمتجددة وليس هذا مجال بحث هذه المسألة في هذا الوقت أيها الأحبة الكرام إن الأعداء أعداء الإسلام بل أعداء الدين استغلوا ما يتعلق بالإمكانات المتاحة الموجودة أي مستغلال في سبيل نشر ما يدعون إليه وما يريدون نشره في أسقاع الأرض فلو أخذنا نماذجا على ذلك لا لأخذنا نموذجا متميزا في هذا المقام وهم اليهود اليهود استغلوا أيما استغلال كل الوسائل المتاحة في سبيل تلميع تاريخهم وإبراز مناهجهم والدعوة العامة الشاملة العالمية للتعاطف مع قضيتهم فقلبوا الأمور وأظهروا الحق باطلا ولمعوا الباطل وجعلوه حقا وسأشير إلى شيء من ذلك في ثنايا المحاضرة إن شاء الله أيها الأحبة عندما نتحدث عن وسائل الدعوة المتطورة المتغيرة المتجددة لا بد أن نعرج على وسيلة مهمة جدا ظهرت في القريب أو في الزمن الحاضر وبدأت تنتشر انتشار النار في الهشيم وبدأت تثبت نفسها بشكل غير متوقع تلكم هي الأنترنت الأنترنت من الوسائل التقنية التي تعد أو يعدها البعض من مبتكرات القرن العشرين ويعتقد البعض أن الانترنت سيكون مجاله في القرن القادم أو في هذا القرن الواحد وعشرين كما يسمونه يقولون أن الانترنت سيكون له مردود غير متصور ويعطونا نماذج تخيلية في هذا المقام أعطيكم نموذج واحد مثلا يقولون ربما فيما بعد تسافر إلى أي دولة من دول العالم وهذه الدولة التي تسافر لها تحتاج منك إلى جهد إلى بذل إلى مال إلى تعب إلى إرهاق لكن في إمكانك أن تسافر في الأنترنت بالنظر. تتصل في شركة من الشركات وتقول أريد أن أزور لندن مثلا يعني فتتفق معهم على سعر معين ثم بعد ذلك تبدأ في الفرجة وتنتقل الكاميرا التي تمر على الشوارع على الحدائق على الملاهي على المنتزهات وتطلب من ذات الشخص الذي يفرجك أن يتوقف عند هذا المنظر أو عند هذا الشكل يعلق عليه ينظر إليه بشكل دقيق أو بشكل سريع وتتفرج على ما شئت في لندن بشكل دقيق بشكل متكامل وأنت جالس على كرسيك أو في سريرك في بيتك فكأنك زرت هذه المدينة ورأيت كل ما فيها وأنت مستقر في منزلك وأنت مستقر في منزلك إذن تبقى العملية أو القضية أن هذا الجهاز أو هذه الصنعة تحتاج منا إلى استغلال وتحتاج منا إلى المبادرة لتجيرها أنصح التعبير لصالح الدعوة إلى الله الأعداء استفادوا من هذا ولذلك تجد أن الانترنت الآن فيها من وسائل الدعوة الباطلة ووسائل الدعوة اللا أخلاقية الشيء الغير متصور ولأضرب لكم مثال على هذا مثلا البرامج أو المواقع الإباحية الخالعة تعد بعشرات الملايين بمعنى لو طلبت من برنامج من برامج البحث أن يعطيك المواقع التي تتحدث عن الشيء اللا أخلاقي الفلاني سيعطيك هل تدري أو تعلم أنها قد تتجاوز عشرين مليون موقع موجودة عشرين مليون موقع يعني في امكانك أن تتجول مثلا في عشرين موقع 20 مليون موقع. لو أنك تجولت في كل يوم في ألف موقع كم تحتاج إلى أو كم يوم تحتاج لتمضي الوقت كل كم من الوقت تحتاج لتفرج على كل هذه المواقع على الرغم من أن هذه المواقع يضاف إليها المئات يوميا إذن استغلال الأعداء لهذا المو... الـ الـ الـ الـ لهذه القضية واضح وبين ولو أخذت هذا الشق وتحدثت عنه لاستغرق الوقت مني أضعاف ما سأبذله لهذه المحاضرة ولذلك أقول لكم أيها الأحبة إن المحاضرة حتى نحصرها في نطاقها الذي وضعت لأجله فيما يتعلق باستغلال الأنترنت في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سأجعلها في النطاق التالي أو في المسائل التالية أولا وقفة ابتدائية مع الأنترنت النشأ والظهور ثم بعد ذلك البرامج المتاحه في الانترنت للدعوه ثم بعد ذلك وقفه عتاب اذا لدي نقاط ثلاثه اريد أن اشير اشير إليها في هذا اللقاء الذي اسال الله سبحانه وتعالى أن ينفعني واياكم به اولا الانترنت هو او هي عباره او عبارة يعتبر يعد او نستطيع ان نعتبره برنامج أخذ مبدأ التطور بطريقة يعني غير متوقعة فأول ما ظهر ظهر في أمريكا على يدي وزارة الدفاع الأمريكية لربط بعض المواقع الخاصة بها الخاصة بها هي ومسألة يعني تسريع الاتصال فقط لا غير كأني أقول أن لدينا عدة مواقع أو عدة مدارس الآن بدل ما أرسل مراسلين واتصالات تلفونية وطلب أوراق والذهب بأوراق فألغي هذا وأختصر الوقت وأجعل القضية منحصرة في مراسلات بالجهاز أو بالكمبيوتر وفعلا نجحت هذه العملية ثم شيئا فشيئا وإذا بها تعمم وشيئا فشيئا وإذا بها تكون عالمية وإذا بمئات الملايين يدخلون في هذه المواقع تستطيع الآن أن ترسل مثلا أي رسالة لأي شخص في أي مكان في العالم في ظرف ثانية ثانية واحدة فقط تستطيع أن تتحدث مع عدد كبير من الأشخاص في جميع أرجاء العالم ويستمعون إليك بسعر زهيد جدا كما سأبين لكم من خلال النماذج إذن عملية ظهور الأنترنت طبعا وليست من اختصاص هذا الطرح بالذات هي مسألة يعني بسيطة مجرد فكرة طرحت من ناحية عسكرية ثم عممت لتكون من الناحية أو لتنتشر من الناحية المدنية أما الفقرات التي ممكن أن تستغل في الأنترنت للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فأقول كل ما في الأنترنت ممكن أن يستغل كل شيء طيب ما هي هذه الأشياء التي ممكن أن استغل أستغلها أقول هي ما يلي أولا البريد أو ما يعرف بالبريد الإلكتروني الثاني المنتديات الكتابية الثالث المواقع الثابتة الرابع البرامج الصوتية والمرئية والخامس برامج الاختراق, برامج الاختراق. إذا لدينا الآن نقاط خمس نريد أن نقف مع كل واحدة وقفة وأعطيكم نماذج وأمثلة وربما أقول مشاهد حية حاصلة حادثة عايشت بعضا منها لأن ليه اهتمام قديم بالأنترنت وكان هناك نوع من الوقفات التي تعد حقيقة ضريفة وطريفة وأحيانا تكون ف فنبتدأ أولا بالجهاز الذي أمامك لديك جهاز ثم شغلت الجهاز ثم اشتركت مع شركة من الشركات بالأنترنت. هذه الشركة التي هي مقدمة للخدمة تعطيك مقابل مبلغ من المال خط هذا الخط يمر على المرشح ومدينة الملك عبد العيس عندنا نتحدث عن الواقع عندنا ثم بعد ذلك يخرج هذا الخط إلى كمبيوترات العالم بأكمله أي كمبيوتر تختاره تدخل عليه أي موقع تختاره تدخل عليه تدخل عليه. فتستطيع أن تتصفح وترى ما تشاء وتنظر إلى ما تشاء فعندما تفتتح الجهاز وتشتبك بالأنترنت يكون أمامك مجموعة من الخيارات هي ما أشرت إليه قبل قليل البريد والمواقع المتجددة الثابتة المجمو... الكتابية الصوتية المرئية إلى غير ذلك فكل هذا يكون متاح أمامك مجرد حركات بسيطة أو برامج بسيطة تستطيع أن تنتقي هذا أو ذاك أو آخر أو رابع أو خامس فنبدأ أولاً بقضية البريد الإلكتروني مئات الشركات الموجودة في أنحاء العالم تقدم لك بريداً إلكترونية بمعنى أن تسجل في هذه الشركة وتقول أنا اسمي فلان تعطيهم اسم صولي مثلا. وأريد بريداً باسم كذا تعطيهم اسم كذلك صوري ما لازم أن يكون حقيقي ثم بعد ذلك يوافقون ويسجلونك عندهم يسجلونك عندهم ثم عندما تقول لي أنا أريد منك بريدا أريد منك رسالة أو كلمة أو موقع أو آآ مثلا آآ شيء معين تكتبه لي بالكمبيوتر انا اكتب شيء أطبع شيء مقالة جميلة مقال مثلا ثم بعد ذلك أريد أن أرسلها رسالة لأخي في أمريكا مثلا أريد أن أرسل له رسالة وثيقة أريد أن أرسلها له عند ذلك أطبع الوثيقة او أصور الوثيقة ثم بعد ذلك اكتب رقم البريد الإلكتروني لأخي ففجأة وإذا بالوثيقة تصل إليه في ظرف ثلاث ثواني أو أربع ثواني فقط لغي ثم وإذا به يطلع عليها ويعيد الرد مثلا وإذا به في ثلاث ثواني عندي هذا هو البريد الإلكتروني بشكل يعني بسيط ومبسط لكن كيف استغل هذا البريد الإلكتروني في الدعوة إلى الله طبعا أول قضية أريد أن أشير إليها هي قضية التدرج في الاستغلال استغلال البريد الإلكتروني وسترون أن الاستغلال في هذه الناحية عجيب جدا وغريب غير متصور اولا قضية المراسلة الفردية قضية المراسلة الفردية بمعنى أنا أعرف مثلا فلان من الناس في أمريكا أو في أستراليا أعرف بريده الإلكتروني وأعرف أن الرجل منحرف فرضا يعني فتجدني أرسل له رسائل اكتب له كتابات مناصحة أو دعوة أو غير ذلك وهذه الدعوة أو هذه المناصحة سوف تذمر فيما بعد وأعطيكم الدليل او أعطيكم المثال أحد الدعاء أحد الدعاء الفلبينيين قال ان أكبر وأخطر مجرم في الفلبين مسجون الآن مسجون في سجن كذا وكذا في الفلبين ولديه جهاز كمبيوتر وهو يمضي وقته في التسلية بهذا الجهاز بالانترنت فحرصح كل الحرص وجاء ببريده الإلكتروني اكبر واخطر مجرم على مستوى منطقه الفلبين على مستوى دوله الفلبين كلها ثم يقول وإذا بنا نرسل له رساله دعوية باللغة الفلبينيه وإذا به يرد علينا الرساله سب ولعن وشتم وذم ف اطلنا النفس معه ردينا عليه رساله فيها رقه وفيها عذوبه وفيها يعني تمنيات له بالخروج من السجن وبتكوين حياة أسرية جديدة وتمنيات أن يعني نعيش هم الهم الذي يعيشه فوجد يعني نوع من السعادة في أن هناك أناس يعيشون همومة فبدأ يلين وبدأ يرسل رسائل فبدأ الإخوة يرسلون له كتبا وأشرطة ما مسموعة ومرئية موجودة في الأنترنت يعني ليست كتب يعني ورقية لا هي كتب مدخلة في الأنترنت في مواقع بالآلاف يسحبون الكتاب مئة صفحة مئتين صفحة ألف صفحة ثم يرسلونه له بالبريد الإلكتروني فيأخذ الكتاب يحفظه عنده يتصفحه وإن شاء طبع منه ما شاء فبدأ يقرأ مطويات يستمع إلى أشرطة ينظر إلى مرئيات وإذا به, وإذا به يعلن إسلامه وإذا به يعلن إسلاما ليس هناك أي احتكاك بينه وبين مسلم بشكل مباشر أبدا بأي صورة من الصور لأن سجنه انفرادي وإذا بصحيفة فلبنية تعلن أن المجرم فلان ابن فلان قد أعلن إسلامه طبعاً هذه, طبعا هذه فائدة كيف جاءت هذه الفائدة عن طريق المراسلات الفردية المراسلات الفردية التي تتولاها شخص بعينه طيب ننتقل الآن إلى شق آخر وهو الارتقاء بالمراسلات من الفردية إلى الجماعية إلى الجماعية مثلا في موقع من المواقع في موقع معروف اسمه موقع ياهو تستطيع أن تطلب منه عنوين كل المشاهير في العالم المشاهير مش منهم التجار كبار الأغنياء كبار الساسة ربما هم يعتبرونهم ممثلين مغنين في الساق المهم مشهور أهم شيء يكون مشهور حتى لو كان في الحضيظ وفي القاع. يعتبر إذا كان مشهورا سجل في هذا البرنامج برنامج فيه عشرات الألوف من الأسماء انا صفحت بعض هذه الأسماء فعلا يعني بعضهم رؤساء دول رؤساء دول فما الذي يحصل؟ الإخوة يضعون لهم خطاب خطاب جميل ورقيق بالنغة الإنجليزية مثلا ثم يأخذون المشاهير الإنجليز الذين يتحدثون الإنجليزية فرضا يعني ثم بضغطة زر وإذا بهذا الخطاب يذهب إلى الألوف من الناس فجأة في طريق بطريقة واحدة وبعملية واحدة وإذا به يذهب إلى العشراء عشرات الألوف أو أقل أو أكثر طبعا هؤلاء يجبون عندما يطلعون, عندما يطلعون على هذا الخطاب قد يتفاعلون معه بعضهم يرسل رد سب شتم والبعض يطلب المزيد لما؟ لأنهم بخطابهم أو بالخطاب الذي اطلعوا عليه يحسون أن هناك دعوة إلى السعادة هؤلاء المشاهير يعيشون أوضاع مأساوية من ناحية فراغ القلب ومن ناحية الفراغ الروحي فهم يسعون إلى السعادة وابحثون عنها بأي وسيلة وبالتالي هذا الأمر يدعوهم أو يجعلهم يتجاوبون مع هذه المراسلات ولكن الإخوة الذين يعيدون يرسلون هذه الرسائل يقولون والله لا نستطيع أن نتجاوب حتى مع المشاهير لكثرت الرسائل المردودة أو كثرة الرد الذي يأتينا ويطلبون فيه المزيد ما نستطيع يقول نرسل رسالة واحدة ثم فجأة وإذا خمسة آلاف رسالة تأتينا في وقت يعني في ظرف يومين أو ثلاثة أيام يقول لا نستطيع أن نرد عليها هذا يطلب المزيد هذا يطلب كتب هذا يطلب أسرطاء هذا يطلب كذا هذا يعني يريد مننا الرد على ذات الخطاب بخطاب آخر فيقول لا نتمكن لو كان هناك طاقة بشرية أكثر لكان هناك مجال أوسع لدعوة هؤلاء طيب هناك مجال آخر ظريف اليهود في أمريكا أنشأوا برنامج يسمون هذا البرنامج ولازلنا نتحدث في نطاق البريد الإلكتروني اسمه ISQ, ISQ. هالبرنامج هذا سجل فيه الآن إلى الآن أكثر من ثمانين مليون مشترك ثمانين على مستوى العالم بأكمله طيب وش ميزة البرنامج هذا ميزة البرنامج أنك عندما تشترك فيه فيه خاصية تقول لك هذه الخاصية من هم الذين معك في البرنامج الآن ويذكر لك عنوينهم كما أنه يذكر لهم عنوانك أنت فيذكر عنوينهم أمامك طبعا إذا طلبت هذا طيب أنت عندك عنوين يعني افترض أن هناك مليون مشترك أو خمسمائة ألف مشترك في لحظة واحدة دخلوا في هذا البرنامج فماذا تصنع يا ترى ممكن أن تكتب خطاب جميل وترسله إلى ترسله إلى هؤلاء ودعهم طبعا يفكرون دعهم يتجاوبون أو لا يتجاوبون أهم شيء أنك بدلت شيئا قدمت شيئا إذن هذه ميزة ممكن هذا البرنامج يجعلك تنتقل بعد ذلك إلى محادثة من شئت منهم إلى محادثة صوتيا فممكن يرد عليك شخص معين برسالة ويقول فعلا رسالتك جميلة وانا اطلب المزيد ممكن تضغط زر وتطلب محادثته ولو كان في انحاء في اقصى الدنيا في الصيني او في الارجنتيني او في الاندونيسيا او في الياباني وغيرها ثم بعد ذلك تدعو الى الاسلام انظر يعني مسألة غاية في البساطة ولكن اين الذي يعمل واين الذي يقدم واين الذي يبذل طبعا هذا البرنامج يستخدمه بعض الآن لكن على نطاق ضيق على حسب الإمكانات يقول يعني انا عندي يعني جزء من الوقت مخصصه لهذه الدعوة فأدخل في الآيس كيو ثم بعد ذلك أطلب لي خمسة ستة فقط لا غير وفي إمكاني أن أرسل رسالة إلى عشرات الألوف لكن إذا ردوا عليه كيف أرد, أرد عليه ما استطيع يقول أن تقي لي خمسة أو ستة ثم أرسل لهم رسائل يأتيني ثلاث رسائل تقريبا رد عكسي من هؤلاء الثلاثة أو الستة وهؤلاء يطلبون المزيد فهذا يطلب كتاب وهذا يطلب شريط وهذا يطلب مزيد من المعلومات فأبدأ أتعاون معهم وشيئا فشيئا أستطيع أن يعني أربطهم معي وكم من شخص أسلم على يدي يقول هذا الإنسان بنفسه هو الذي يحدثني كم من شخص أسلم وكم من شخص يعني فكر أن يسلم صحيح أنه قطعت علاقة بينه وبينه لكنه فكر فعلا أن يسلم وهذا مكسب عجيب يتحد يعني يدخل تحته هذا الرجل تحته قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهدي الله بك رجلا رجل واحدا خير لك من حمر النعم إذن هذه قضية أو مسألة البريد الإلكتروني نفس العملية بالنسبة للعدو العدو الآن يستخل البريد الإلكتروني ليعطيك كما تعطيه أحيانا أفتح البريد بريد الإلكتروني فأجد فيه دعوات سيئة أجد فيه دعوات فاسدة أجد فيه أشياء لمذاهب باطلة ولفرق منحرفة حتى داخل المجتمع المسلم دعوات لتبني فكر لتبني منهج لتبني إذن هم يستغلون فلماذا لا نستغل هم يبذلون فلماذا لا نبذل وعجبت من جلد الفاجر وعجز الثقة أما الشقة الثاني أيها الأحبة الكرام بعد أن فهمنا ولو بشكل موجز البريد الإلكتروني واستفادت وكيف نستفيد منه في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن تقل إلى مسألة أو قضية برامج المحادثة برامج المحادثة طبعا برامج المحادثة هي البرامج الصوتية هي البرامج الصوتية والبرامج الصوتية كثيرة جدا يعني بالمئات بالمئات هذه البرامج وتستغل الآن على نطاق فردي ونطاق جماعي على فردي عن طريق يعني استغلالها في الخدمات الخاصة كأن كل مثلا أخ أو قريب في دولة من الدول فبدل ما أتحدث معه بالهاتف والهاتف مكلف من الناحية المادية فأنا أطلب منه أن يدخل في هذا البرنامج ويسجل وأنا أسجل في هذا البرنامج ثم نلتقي في غرفة خاصة كما يسمونها في ذات البرنامج ونبدأ نتحدث نبدأ نتحدث والتكلفة هي تكلفة المكالمة الداخلية فقط لا غير بمبالغ زهيدة جدا ثلاث ريالات تقريبا في الساعة الواحدة هذه طبعا على مستوى فردي لكن على المستوى الجماعي على المستوى الجماعي طبعا انا لن أتحدث عن كل البرامج برامج المحادثة لكن أعطيكم برنامجا واحدا مما يعيشه وأعيش معه برنامج اسمه البالتوك هو برنامج أمريكي وتقوم عليه شركه امريكيه يهودية ولكن الاخوه اهل السنه بالذات استغلوا هذا البرنامج ايما استغلال للدعوه الى الله سبحانه وتعالى ف يعني ماذا في هذا البرنامج الذي يسمى بالبالتوك اولا البرنامج هذا يدخله في اللحظه الواحده يعني انت الان لو عندك البرنامج وفتحت الجهاز والانترنت وطلبت إحصائية لمن يشاركون في البرنامج الآن سيقول لك البرنامج و سيقولون لك أن العدد يتجاوز المئة وعشرين إلى المئة وربعين يعني 140 شخص في لحظة واحدة في البرنامج إذا مكسب دعوي 140 ألف شخص من, وين؟ من جميع أرجاء العالم من جميع أرجاء العالم الإخوة عندما دخلوا في هذا البرنامج بدأوا استغلال هذا البرنامج استغلالا عجيبا جدا افتح البرنامج مثلا ثم استعرض الموجود ستجد مواقع يسمونها مجموعات خاصة بالهند وباكستان خاصة بالشرط بالفلبين واليابان خاصة بالبرتغال وأسبانيا خاصة بالانجليز خاصة بالفرنسيين خاصة بالعرب افتح المواقع العربية مثلا مواقع العرب ستجد هناك مواقع كثيرة لفرق متعددة ستجد أن الأحباش لهم مواقع الشيعة لهم مواقع النصارى العرب لهم مواقع غرف وكذا تجد بعد ذلك أن أهل السنة لهم مواقع أهل السنة عندما دخلوا في هذه المواقع بدأوا يستغلونها ولذلك تجد أن أهل السنة 24 ساعة تقريبا يتواجدون في هذا الموقع ويقدمون عطاءات عجيبة جدا لماذا 24 ساعة لأنهم يدخلون من نيوزلندا إلى أمريكا تخيل من نيوزلندا إلى أمريكا كل هؤلاء عرب مسلمون يدخلون ويشاركون ولذلك لا ينقطع العطاء بأي صورة من الصور مثال ذلك الدورات العلمية الدورات العلمية تنقل الحية على الهواء تنقل الحية على مثلا دورة شيخ الإسلام ابن تيمية مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية أنا موجود في نيوزلندا مثلا موجود في نيوزيلندا وإلا موجود في الأرجنتين وأتمنى والله أني أحضر الدورة العلمية كما أتمكن ليس لأي إمكانية للحضور بسبب العوائق الكثيرة جدا ولعل المادة جزء منها فالإخوة يعني جعلوا المسألة بسيطة في هذا المقام خلص الدورة منقولة على الهواء حية تسمعها واضحة صافية بل ربما أصفى ممن يحضرها في المسجد لأن السماعة ستكون عند الملقي مباشرة وهذا الشخص يستمع إليها بل والأطرف من ذلك أن الإخوة في كثير من بلاد العالم صاروا يقيمون ذات الدورة في ذات المسجد في ذات المدينة في ذات الدولة الأجنبية بمعنى في النمسا مثلا في النمسا يجمعون الرجال والنساء النساء في موقع والرجال في في المصلى ثم بعد ذلك يفتح الجهاز خلاص الدورة العلمية تجد شيخ عبد الله بن جبرين جزاء الله خير يتحدث يشرح شيخ عبد الله الراجحي يشرح فلان من الناس يشرح وإذا بالناس في النمسة يستمعون إلى شرحه كأنك كأنهم معه في ذات المسجد والنساء يستمعون إلى شرحه كأنهن في المسجد كذلك أليس هذا أمر دعوي عجيب جدا أقول نعم, أقول نعم. هذه صورة من الصور صورة أخرى هناك محاضرات عامة تقام يعني كل ليلتين ثلاثة ليلة تجد هناك محاضرة محاضرة لمدة ساعتين وإجابات عن الأسئلة وأخذ عطاء حتى أني مرة من المرات كنت ألقي محاضرة بعد أن انتهيت قال لي واحد كتب لي رسالة وقال في هذه الرسالة انا أعيش في منطقة في أقاص السويد في, في شمال السويد في منطقة ثلجية يقول النهار عندنا ثلاث ساعات الآن والليل واحد وعشرين ساعة ويقول ولا يصلنا من البث الإسلامي شيء أبدا وليس لي اسلوب لتلقي العلم الشرعي إلا البالتوك إلا البرنامج إلا الأنترنت وبالذات البلتوك. فالرجاء لا تقطعون فهذا كان نوع من الدعم لمواصلة المشوار هذه من نسبة المحاضرات كذلك هناك دروس تابتة دروس تابتة يعني تجد كل ليلة وكل هناك دروس متواصلة دروس متواصلة متتابعة هذه درس في الفقه درس في السيرة درس في الملل درس في العقيدة متواصلة ويستمع إليها أناس من جميع أرجاء العالم مثلا الخطب طبعا خطب الحرمين تنقل وتسمع وممكن يستمع إليها أي انسان في أي مكان في العالم لكن هناك بعض الخطباء تتمنى أن تستمع إليه لكن لا تستطيع أن تستمع إليه إلا بعد فترة من الزمن عن طريق الشريط إذا سجل الشريط وإذا وصل الشريط لكن الآن لا بدأت بدأ الإخوة ينقلون بعض الخطب حية على الهواء إلى جميع أرجاء الأرض في نفس اللحظة, في نفس اللحظة تستمع إلى خطبة فلان من الناس وتستطيع أن تنقل هذه الخطبة إلى مساجد أخرى تستطيع أن تسجلها تستطيع إلى آخر, إلى آخر ذلك هناك مثلا المناقشات والعروض العرض العلمي فمثلا تجد أشخاص يقيمون مناظرات مع الشيعة مع الأحباش مع النصارى مع ما ممن ينحرق ويكون هناك ردات فعل تثمر عن دخول عدد من الأشخاص في دين الله أو تصحيح على الأقل بعض المفاهيم الخاطئة من الأشياء التي تعمل في هذا البرنامج أحيانا عندما تفتتح مجموعات العرب تجد مجموعة من الفساق يفتحون غرف غرف فاسدة يتحدثون فيها بفساد فتجد شخ الأشخاص الصالحين يدخلون هذه الغرف ثم يبدؤون في المناصحة يعني مثلا أذكر يوم من الأيام كنت ألقي كلمة على مجموعة من الأشخاص بحدود ستين أو سبعين شخص كلهم من جميع أرجاء الكرة الأرضية وفجأة وإذا بأحد المعروفين لدي معرفة قوية جدا يدعوني للدخول في غرفة أخرى الدعوة هنا لا بد أن يكتب فيها اسم الغرفة اسم الغرفة غاية في السوء غاية في السوء فقلت مو معقول يعني غرفة لا استطيع أن أنطق باسمها الآن فقلت ليس من المعقول أن يدعوني هذا الإنسان الملتزم الصالح إلى هذه الغرفة الفاسدة بشكل مبين ليس من المعقول هذا فرفضت ما جابت الدعوة استمرت في كلامي مع الإخوة ويكرر الدعوة مرتين لثلاثة وأربعة عندما رايت الإصرار علمت أن هناك أمرا ما وإذا به يخاطبني بالهاتف هو في الرياضة ويقول يا شيخ هذه الغرفة افتتحتها امرأة واجتمع فيها ما يقارب الثمانين أو التسعين شخص وبدأوا يتكلمون ويهرفون وفي كل شيء إلا خير يعني كل فساد موجود بدأوا يطرحون فدخلت وعلمت أن المسؤولة عن هذه الغرفة امرأة فناصحتها وذكرتها بالله وذكرتها بالقبر ونعيمه وعقابه وذكرتها بالجنة والنار يقول على انفراد فبدأت تبكي وقالت سأخرج انا كمسؤولة عن الغرفة وخذ رقم الغرفة السري وأدخل أنت وكن أنت المسؤول يقول وفعلا دخلت ثم بدأت أناصح وغيرت الموضوع إلى هم الشاب ما الذي يهتم به الشاب العربي وبدأ الكلام يأخذ منحة آخر شيئا فشيئا يقول احتجت فعلا إلى من يعينني في هذه القضية فطلبتك وفعلا دخلت وبدأت أناقش وأخذ وأعطي وكانت هذه المناقشة من الـ يعني الـ كانت ردات الفعل لهذه المناقشة عجيبة يعني أحدهم قال أنا عندما دخلت البلتوك أول مرة حقيقة أستمع لكلام من مثل هذا الكلام كلما دخلت لا أستمع إلا إلى فساد وأحبه والآن ألزمتموني إلزام أن أستمع هذا الكلام فوالله لن أخرج من, أي من, من من هذه الغرف الصالحة إلى غرف فاسدة أبدا إذن أسلوب من الأساليب مثلا أسلوب آخر أحيانا يدخل إنسان إلى غرف فاسدة غرف فاسدة مثلا دخلت مرة إلى غرفة مكتوب عليها اسماء جنسية أكرمكم الله فأردت أن أنصح أردت أن أنصح فما أعطيت مجال لم أعطى مجالا فما الذي حصل بدأت اكتب كتابات لأنك ممكن تتحدث وتكتب في نفس الوقت فبدأت أكتب كتابات موجودة عندي مثل ما يسمونه أو يعرف بالقص واللصق مناصحة أبيات شعرية آيات أحاديث كلمات رقيقة وأضعها وأبين لهم أثر وجودهم في هذه الغرفة أول ما دخلت كان العدد يقارب الخمسين شخص تقريبا في ظرف ثلاث دقائق من هذه الكتابات والتحذيرات من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف على عرضه ودينه ويخاف ربه فليخرج من هذه الغرفة في ظرف ثلاث دقائق لم يبقى فيها إلا ستة أشخاص فقط لغير إذن أسلوب دعوي أسلوب دعوي مثبر ومنتج لكن أين نحن عن هذا الأسلوب عليكم لن يكفينا هذا فيما يتعلق ببرامج المحادثة ننتقل الآن إلى موقع آخر وما يتعلق بمنتديات الكتابة يعني هناك مواقع خاصة بالبشاركة الكتابية فقط يعني هو خصص للكتابة فلديك قضية لديك مسألة لديك طرح تستطيع أن تطرحه أنت وتطلب الآراء تستطيع أن تناصر تستطيع أن تذكر قصة من القصص وتستطيع أن تذكر تجربة وهذه التجربة فجأة وإذا بها تنتشر في جميع أنحاء العالم بل تستطيع أن تضع إعلان يعني مثلا دورة من الدورات محاضرة من المحاضرات ندوة من الندوات تستطيع أن تضعها في هذا البرنامج برامج المحادثة فيعرف الناس أن هناك ندوة في هذا المكان أو في هذا الموقع مثلا هنا ندوة الإعلام الهادف في هذه المدرسة المباركة طبيعة الإعلانات وزعت الإعلانات عندما دخلت مسجد أو المسجد الملاصق للمدرسة لم أرى الإعلام ولا لا؟ لم أرى الإعلام لماذا؟ بالرغم من أنه أقرب موقع للمدرسة لم أرى الإعلان موجوداً على باب المسجد قد يكون سقط او غير ذلك هذا شيء آخر ولكن لو وضع الإعلان مثلا في مواقع المحادثات هذه فإن الخبر سينتشر في كل مكان والإخوة بدولهم ينشرون في واقع أخرى وستجد في لحظات أنه يعني ملايين الأشخاص الذين يطلعون على هذه المواقع الكتابية والمحادثة النصية أو الكتابية يعرفون أن هناك ندوة عن الاعلام الهاتف في ثانوية بدر أو في المركز الصيفي في ثانوية بدر طيب ننتقل بعد ذلك إلى شق آخر وهو ما يعرف بالمواقع الثابتة المواقع الثابتة هناك أشخاص ينشئون مواقع ينشئ موقع هذا الموقع يكون باسمه مثلاً يبذلون جهدهم لإنشاء مواقع بأسمائهم ويستجبون لتفاعل الآخرين وهذا التفاعل أيها الأحبة غير متصور غير متصور بمعنى مثلا الشيخ محمد المنجد وفقه الله أنشأ موقع الإسلام سؤال وجواه يقول أول ما إنشأت الموقع كان معي واحد أو اثنين لكن صارت تأتينا أسئلة بشكل يجعلنا لا نستطيع أن نرد على الإجابات ولو كان الطاقم بالعشرات ولو كان الطاقم بالعشرات ليش يقول تأتينا أسئلة من جميع أرجاء العالم كلهم يريدون الإجابات مثلا الشيخ محمد الدويش له موقع هذا الموقع اشترط في الأسئلة ألا تكون فقهية إنما اجتماعية فقط لا غير اجتماعية وتربوية ومع ذلك الآن لا يستطيع أن يتابع الإجابة على هذه الأسئلة على, أنها على أنه ضيق نطاقها يعني ليست فقهية ولا عقدية ولا يعني متعلقة بالتاريخ ولا جغراف إنما في قضايا اجتماعية وتربوية ومع ذلك لا يستطيع أن يتابعها لكثرتها إذن هناك تجاوب هذا التجاوب يدعونا فعلا إلى أن نتجاوب نحن كذلك مع هذه المواقع فنشارك حتى يكون هناك عطاء مثمر وسعه في نشر الخير ويعني إبرازه إلى الآخرين لما؟ لماذا؟ لأنك وأنت هنا تجد الخير لكن هناك لا يجدون شيئا لا يجدون يتمنون أن يعني تكون هذه المواقع متجددة باستمرار حتى تسهل عليهم ما يتعلق بفهمي وفقهي أموري دينهم طيب الوقفة الأخيرة يعني حتى نجيب على الاستفسارات والاسئلة اللي وجدت اقول الوقفة الاخيرة ما يتعلق بالاختراق او الهكرز طبعا هذه القضية هي قضية حرب او قضية هجوم ودفاع هجوم ودفاع مثلا تجد هناك مواقع يعني فاسقة فاسدة اخلاقيا او فكريا لمذاهب هدامة سواء كانت داخل المحيط الاسلامي او حتى اديان اخرى هذه المذاهب تحاول أن تضلل العوام وتلبس عليهم وتحاول أن تدعو الآخرين لتبني فكرهم إذن أنت مطالب بأن تقف في وجه هذه المواقع ما هي أفضل طريقة الطرق الموجودة هي طريقة الهجوم والدفاع طريقة الهجوم بتدمير هذا الموقع وطريقة الدفاع يعني نشر الخير ليطغى ولينتشر ويغطي على هذا الشر طبعا هذا الأمر الدفاع تحدثنا عنه قبل قليل لكن الهجوم هو أن تدمر هذا الموقع أن تنتقل لتدميره لأنه أحياناً إن لم تدمره دمرك إن لم تفسده أفسدك إن لم تقضي عليه بدأ يفسد البرامج الدعوية التي أنت تسعى إليها تجد أنك أحياناً تدعو أشخاص إلى الحق وفجأة وإذا بهؤلاء الأشخاص يخبرونك أنهم تلقوا رسائل ومواقع ومعلومات من الموقع الفلاني يدعوهم إلى الفكر الفلاني فترى أنهم مفسدون عليك إذن أنت مطالب بأن تفسد عليهم هذه القضية هي قضية حرب قضية صراع وأذكر لكم أمثلة أحد الأشخاص في حرب الشيشان في حرب الشيشان يقول رتبت أموري وأرسلت رسائل دقيقة مركزة إلى وزارة الدفاع الروسية ويخبرهم ان في موقع كذا وكذا وكذا وكذا من موسكو قنابل مؤقتة ستنفجر هذه الساعة كذا وهذه الساعة كذا وهذه الساعة كذا يقول رسالة واحدة يقول وإذا بأحد الأشخاص يخبرني بعد ذلك أن وزارة الدفاع الروسية استنفرت عشرات الآلاف من الضباط والجنود للتفتيش في هذه المواقع عليست هذه حرب استنزاف جوة بسيط ويسير وسهل انظروا ماذا أثمر بل وأشارت إلى هذه القضية أو إلى هذه المسألة محطة البي بي سي في بريطانيا يعني إذاعة أو لندن التلفزيوني مثال آخر أحد الأشخاص استطاع أن يعرف جدول خطوط العالة الإسرائيلية كيف تطير ومتى تنزل وعين تذهب وأرقام الرحلات وطلع على برنامج الخطوط بأكمله استطاع اختراقه والإطلاع عليه وعرف أسماء الاشخاص عرف أسماء الأشخاص الذين يركبون الطائرة مثلا من لندن إلى تالأبيب أو من تالأبيب إلى نيويورك ويعرف هؤلاء فماذا فعل أرسل رسالة أن الطائرة الفلانية المتجهة من تل أبيب إلى لندن وهذه الطائرة ستكون والذين يتواجد, يتواجد فيها فلان وفلان وفلان وعدد أسمائهم فيها قنبلة ستنفجر الساعة كذا وكذا طبعا أرسل الرسالة فعلى طول جاء أمر مباشر إلى الطائرة بالنزول الاضطراري في أثناء في اليونان لاحظ هي عمل بسيط جهد بسيط لكنه حرب لكنه حرب إذن هذه قضية فقضية الهكرز هنا إذا استثمرت استثمار جيد لأن الهكرز هنا هو الاختراق ممكن يكون حرام الاطلاع على, على أسرار الآخرين وهو برامج الآخرين اختراق أجهزة الآخرين الاطلاع على, على ملفاتهم على صورهم ربما المخزنة هذا لا يجوز إلا إذا كان لخدمة دين الله سبحانه وتعالى فقد يكون هذا جائز وخاصة مع من يعادين ويحاربون مثال آخر نختم به قضية الحديث عن الهكر مثال آخر يعني شخص من الأشخاص خدع طائفة ظالة تنتشر في الخليج العربي وما حوله وهذه الطائفة الظالة قام هذا الإنسان أو قام هذا الشخص بخداعهم وأنه منهم وفيهم وبدأ يظهر لهم أنه يريد تدمير مواقع أهل السنة وفعلا أرسل لهم رسالة قال لقد دمرت موقع كذا وكذا وإليكم الدليل هو اشتوى راح لأشخاص قال يا أخوان أنا أبغى مواقعكم لمدة ثلاثة أيام بس تعطيني مواقعكم عارية عارية لثلاثة أيام ويعرفهم مثلا أنا عندي موقع فرضا يعني يقول لو سمحت أريد الموقع منك ثلاثة أيام أنا أعرفه أذق به فضل أعطيك كلمة السد للدخول إلى الموقع فصال يدخل الموقع ويكتب اسم الفرقة الضالة هاكرز يكتب على لوحة الموقع يعني أننا اخترقناه ودمرناه ثم بدأ يتصل بهؤلاء ويقول انظروا دمرت ها الموقع ها الموقع ها الموقع ها الموقع فهم يدخلون ويتأكدون ويجدون أمر صحيح إذن هذا الرجل فعلا مخلص لهم فبدأوا يفتحون له المجال آخر قضية فعلها معهم آآ يقول آآ قلت لهم حقيقة القضية تحتاج إلى مادة وأنا ما استطيع واصل هم عرفوا أنه طاقة عجيبة فقالوا نفتح لك حساب في أحد البنوك ونمدك بالمال ومن أهل السنة إذن القضية هنا ممكن أن تكون حرب قوية تنتج وتثمر لمن استثمرها ولمن استغلها طيب أيها الأحبة هنا نكون عرضنا أو نكون بهذا العرض الموجز أو هذا الإجاز عرضنا لكيفية استغلال الأنترنت في المجال الدعوي بشكل مركز وإلا هناك قضايا حقيقة أشرت إليها هنا لكن الوقت لا يسمح بعرضها واستعراضها وهي حقيقة مجموعة من القصص لأني أرى أن الأذان سيحين الآن فأقول ان هناك مسائل وقضايا لعل الوقوف بشيء معها يعتبر جميلاً لو كان هناك وقت وأعطيكم واحدة فقط وقفة واحدة حتى ننهي الموضوع بوقفة أخيرة ووقفة عتاء أقول في أحد البرامج أو في برنامج المحادثة البالتوب واحد من الأشخاص المتمكنين من خلال عرضه لقضايا القضايا العقدية لأهل السنة القضايا العقدية لأهل السنة ماذا صار يفعل صار يرسل يبحث البريد الإلكتروني بطريقة لبقة عن أسماء النساء ثم بعد ذلك جمع عدد مناسب من الأسماء ثم بعد ذلك أرسل لهم رسالة يقول أطلب منكم الحضور لهذا البرنامج لأن هناك محاضرات أسبوعية نسائية توعوية من جميع أنحاء العالم وفعلا بدأ يحضر بحدود ستين أو سبعين امرأة من البرازيل ومن بنما ومن يوزيلندا ومن فلبين ومن أعداد كبيرة ستين امرأة يحضرنا ويكون هناك ترجمة يكون هناك ترجمة باللغة الإنجليزية ثم بدأ يقيم لهم دورات متتابعة في كل أسبوع انظروا إلى هذا الجهد, إلى هذا الجهد الذي بدأ هذا النسان كيف أثمر هذه الثمرة العجيبة في دعوة النساء إلى دين الله سبحانه وتعالى أختم هذا اللقاء يا أحبة بوقفة أخيرة أو وقفة عتاب أخيرة وأقول لماذا أيها الأحبة نسبق دوما من قبل الأعداء إلى هذه البرامج التي تعد من يعني افضل الوسائل الدعويه على المستوى العالمي لأن وسائل الدعوه على المستوى المحلي يعني ولله الحمد منا موجوده وبكثره لكن على المستوى العالمي لا ليست موجوده الا من خلال برامج الانترنت ومن خلال المحطات الفضائيه فالمحطات الفضائية الأصل فيها السلبية الاصل فيها السلبيه لأنها تجعل الإنسان يستمع ويستمع, ويستمع ويوجه فكرة يوجه الفكر يوجه الفكر ويعجن الفكر بحسب ذات المحطة وتوجه المحطة لكن بالنسبة لما يتعلق أو بالنسبة لذات الفكر طبعا المحطات الفضائية تعجل الإنسان بناء على الفكر الذي تحمله المحطة والقاوة التي يقوم عليها من الأفخرات أو الجماعات أو الدول أما الأنترنت فلا الانترنت الأصل فيه التجاوب الأصل فيه السلب والإيجاب الأصل فيه الأخذ والعطاء ولذلك علينا دوما أن نستغل له أي مستغلات مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات اللازمة لأنه وعاء اجتمل على الخير وهو قليل واستمل على الشر وما أكثره في هذا الجهاز وفي هذا في هذا المكان وبالتالي إذا أراد الإنسان أن يستفيد منه او يستغله فعليه أن يأخذ أو يتعامل معه بحذر وخاصة إن كان هناك آخرين ممن هم أقل منه تعاملا أو فهما أو فقها في فيما يتعلق بقضية التعامل مع هذا الجهاز حتى لا يكون هناك تأثير مضاد أو تأثر مضاد من قبل الآخرين تجاه الغير أي غيرك أنت عندما يتعاملون مع هذا الجهاز وأحب كذلك أن أشير إلى نقطة آخيرة هنا وما يعرف بالمقاهي الآن التي تنتشر في كثير من المناطق والشوارع هذه كذلك ينبغي أن نقف معها وقفة عتاب كذلك لأن الغالب عليها أن الاستفادة منها دوما استفادة سلبية وبالتالي على كل مننا أن يربي الشباب والكبار والصغار أن لا يتعاملوا مع هذه المقاهي بحكم أن هذه المقاهي تقوم دوما على قضية نشر ما هو مباح كدرجة عليا وما هو فاسد بعد ذلك يعني قضية الأشياء الخيرية نادرة في أمثال هذه المقاهي وبالتالي فتبقى قضية الضبط والانضباط في التعامل مع هذا الجهاز قاعدة أساسية ينبغي أن نسير عليها أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله الموفق والهادي سواء السبيل وصل الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أجدتم وأفدتم فضل تشريح شكر الله لكم وجعل ما قلتم في موازين حسناتكم ما من مجموعة كبيرة من الأسلام أن أتطرق إلى شيء بسيط من شيء. يقول السؤول ما رأيك يا شيخ بمن يدعي الله في مقاهي الانترنت مع العلم أنها مليئة بالمعاصي وعرض الأفلام فما رأيك في ذلك وهل هناك توجيه لمن أراد الاسبادة منها طبعا كل إنسان له قدراته وكل إنسان له إمكانياته فإذا رأى هذا الإنسان أنه سيجدي في هذا المقهى وسيكون محمي من التأثر من قبل الآخرين فجيد أن يستخدم ويبتكر أو يبتكر هذه وسائل متجددة في دعوة هؤلاء إذا الله سبحانه وتعالى ويبتكر في ذلك الوسائل المناسبة لهؤلاء الذين يشاركون في هذه المقاهي سواء كان هؤلاء ممن يملك المقهى أو يعمل في المقهى أو يرتاد المقهى نعم. البعض يقول بعدم الاشتراك في الانترنت لوجود المفاسد فيها وإن در المفاسد نقدم على جلب المصالح ما هو توجيه كراع في مراع إذا كان الإنسان يرى في نفسه القدرة على أن يحول الفساد إلى خير متواصل في الأنترنت فيشترك وإن كان لا يجد الإمكانية لذلك فربما وسائل الدعوة المتاحة الاخرى موجودة وبكثرة فتبقى القضية يعني متاحة لمن بيده الإمكانية وشبيه هذا أو هذا كثير فأنت مثلا ممكن أن تدعو إلى الله وتناصح في الأسواق فالبعض يقول أنا إذا دخلت السوف أخشى أن أفتن أو أفتتن أخشى أن أفتتن لما أرى من المفاسد والفساد وصوره وصور المختلفة فأخشى وبالتالي لو ذهبت لا تأثرت وربما يقول لك ذهبت وتأثرت فعلا ولكن حمان الله سبحانه وتعالى وأخشى أن أكررها فنقول هناك مجالات أخرى إذن تبقى العضاء القضية كل بحسبه كل بحسبه هذه القاعدة الأساسية في هذا المقام هذا يقول أنا ممن استخدم الانترنت في بداية الأمر من باب الفضول والطلاع كذلك الاستفادة من المواقع الإسلامية ولكن وقعت في بعض المواقع اللباحية فأصبحت أنظر إليها ولمستطيع تخلص منها إلا نادره لي ومنهم على طبعا الإنسان يعني مدفوع بحب الفضول لكن تبقى قاعدة مهمة هنا أن هناك خطوط حمراء ينبغي أن لا يتجاوزها الإنسان لأن النظر سيحاسب عليه الإنسان السمع سيحاسب عليه الإنسان كلما نظرت إلى شيء ستحاسب عليه وكلما سمعت شيئا ستحاسب عليه وعليك أن تعي وتعلم وتعرف أنك إذا فعلت هذا الفعل فأنت شبيه بالفاسق فلان وبالمنحرف فلان وبالضال فلان وبالمغني فلان وبالممثل فلان فصرت في منزلتهم لأنهم لا ينظرون إلا إلى أمثال هذا الفساد فصرت أنت على ذات الوتيرة وعلى على ذات المنزلة لكن لو استغليت هذا ال ال الاطلاع المتتابع المتواصل في الاطلاع على الخير ونشره وبذله والدعوة إليه وإمضاء الساعات الطوال في نشر هذا الخير كما علمت مثلاً أحياناً يعني تقام محاضرات ودروس تستمر ساعات طوال في الأنترنت ومع ذلك يعطي الإنسان ويبذل الإنسان وتكون النتيجة خير عظيم نشره بين الملأ وبين الناس فعندما ينظر إلى هذا الجانب يعرف أنه فعلا بذرة بذرة صالحة ستثمر بدل ان يبذر بذره فاسده في قلبه ستجعل قلبه بعد ذلك ينتقل شيئا فشيئا الى الاسودات نعم. هذا سائل يقول ما هي شروط الدعوه الى الله على الانترنت وهل هي لكل أحد؟ لا هي ليست لكل احد هي ليست لكل احد يعني لا بد من وجود ضوابط وهذه الضوابط يعني لعل من ابر على رأسها الاخلاص ولله سبحانه وتعالى ومراقبة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر وفي هذا المقام والشيء الثاني قضية كيفية التعامل وأسلوب التعامل مع الانترنت الأنترنت كيف كيفية التواصل مع الآخرين لنشر الخير عندهم فإذا كان هناك إخلاص ومراقبة لله سبحانه وتعالى وأسلوب رائع في التعامل مع هذا الجهاز ومع من يدخل الجهاز سيكون هناك, هناك إن شاء الله ثمار حسنة مقطوفة متعدده وكثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ساء الآخر يقول ما هو الترشيح الذي يمر به الخط وهل يمكن معاقب القانونية على الانترنت وهل يمكن عمل موقع الفلسطيني ونسرتها الترشيح هو طبعا أن تعرف أي إنسان ممكن يفتح موقع وهذا الموقع ممكن يكون موقع صالح ممكن يكون فاسد الموقع الفاسد ممكن يكون موقع فاسد اخلاقيا فاسد فكريا فاسد عقديا أي كان نوع هذا الفساد فمدينة الملك عبد العيز جزى الله القائمين عليه خير الجزاء لهم جهد مشكور في هذا المقام ولذلك هم يغلقون يعني مئات المواقع يوميا مئات المواقع يوميا يغلقونها حتى لا يتأثر بها الأشخاص الذين يدخلون فممكن أن تدخل وتطلب أي موقع ظال فكريا أو, ضال أو من حرف مثلا اخلاقيا وتطلع عليه ويترتب على ذلك نوع من الفساد ممكن تأخذ هذا الموقع وتصور منه ممكن تأخذ هذا الموقع وتنقله إلى جهازك كصور كأفلام كمقالات فيكون في هذا دعوة إلى نشر الشر والرذيلة هذه المدينة تعمل زي الحجب على هذا الموقع فأنت عندما تتصل تكتب اسم الموقع يمر على الشركة المزودة ثم ينتقل إلى المدينة المدينة عندها قائمة سوزاء هذا الموقع ممنوع الدخول فتعطيك لوحة تقول لك عذرا لا يمكنك الدخول إلى هذا الموقع فعند ذلك تتوقف لا يمكن أن تدخل إلى هذا الموقع طبعا عام المواقع لفلسطين هناك مواقع كثيرة للفلسطين هناك عدد كبير من المواقع لفلسطين فيها يعني اخبارهم وصور متعددة لجهودهم وجهادهم وحربهم ضد اليهود وليست موقعا واحدا فقط لغير يعني من يفتح مثلا موقع الردادي ويطلع على مواقع فلسطين مواقع اندونيسيا مواقع الشيشان مواقع كذا وكذا سيجد أن هناك عدة مواقع تعطيك الاخبار مفصلة أولا بأولا يقول عندما أريد إرسال مطوية دعوية هل تكون عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو الطباعة أو مادة مسجلة وكيف تعمم هذه المطوية على الانترنت الجميع تستطيع أن ترسلها كتصوير يعني فوتوغرافي وتستطيع أن تصورها باسكنر مثلا اللي هو لقط الكتاب تستطيع بالطباعة تستطيع بالصوت تستطيع بالصورة المرئية فيلم فيديو مثلا كل هذه تستطيع أن ترسلها بالبريد الإلكتروني إلى أي مكان وفي لحظات وفي لحظات يطلع عليها من شاء بأي كيفية مثلا هناك كتب تخرج إلى الساحة وتكون هذه الكتب مثلا ظاهرة في بلاد بعيدة لكي تصل هذه الكتب إلينا وتباع ربما تحتاج إلى أيام بل شهور لكن الأخوة هناك اول ما يخرج الكتاب وإذا بهم يدخلونه في الأنترنت ويقول لك الكتاب موجود لدي أتريد منه نسخة؟ أقول نعم وفي ظرف ثلاث دقائق أو دقيقتين وإذا بالكتاب موجود عندي أستطيع أن أنسخه انا أستطيع أن أعطي أمر للطابعة أن تطبع لي الكتاب وفي ظرف دقائق وإذا بالكتاب امامي أأخذه وأذهب إلى مطبع التجديد أو مكان تجديد وإذا بالكتاب في ظرف بسيط امامي وهو قد طبع أو لم يخرج في لندا مثلا إلا قبل ساعة فإذن هذه طبعا الإمكانية متاحة وسهلة وموجودة هذا يقول يا شيخ انا شخص من الذين أدعوني الله في الانترنت عن طريق المراسل الفردية وانا من الذين لا يملكون علما وافراً في علوم الشريعة فبعض المرات أغلق المحادثة إذا لم أعرف بعض الكلمات الإنجليزية لتفصلني أغلق المراسلة فهل علي في ذلك إذنك؟ طبعا عليك بالاستفادة من جهود الآخرين عليك أن يكون هناك تعاون بينك وبين غيرك وهذا التعاون قد يولد نتيجة أفضل مما هي موجودة الآن بالنسبة لك وخاصة إذا كان المتعاون معك ممن يجيد لغات يعني الآخرين يقول الشيخ يمكن تغطينا بعض المواقع الإسلامية على الإنترنت هذا السؤال صعب يعني المواقع الإسلامية كثيرة يعني كثيرة جدا ف يعني, يعني غالب المشايخ لهم مواقع تجد الشيخ بن باز رحمه الله له موقع الشيخ ابن عثيمين له موقع المنجد له موقع الشيخ علي القرني له موقع محمد الشنقيطي له موقع محمد الدويش له موقع ربما غالب الشيخ عبد الرحمن محمود له موقع ما يعني ما استطيع عدد لك هذه في مواقع مثلا اسلام تو دي اسلام اونلاين اسلام كلها مواقع كثيره وعديده جدا تستطيع يعني اكتب مثلا في موقع بحث من أي موقع بحث مثلا موقع بحث اسمه أين مثلا اكتب فيه إسلام بالعربي إسلام أو الإسلام وسيعطيك يعني مئات المواقع كلها تتحدث عن الإسلام بعضها قد يكون خير وبعضها قد يكون مثلا داخل تحت مسمى الإسلام لكنه منحلف تماما عن الإسلام وبالتالي هذه المواقع كثيرة جدا ومتعددة ربما بعض المواقع التي أشرت إليها تعطيك إحالات على مواقع أخرى تعطيك إحالات على مواقع أخرى هذا يقول يا ما هي الخطوات لتدمير أي موقع كاسب هذا ليس الإجابة عنه في غير هذا المكان شيخ يقول هذا أنا طالب الصف الأول متوسط هل أستطيع أن أدعو الله عبر المنفرنة لا ادع وقتك يمضي في التعلم والعلم وطلب العلم و يعني ستلحق الركب ان شاء الله فيما بعد عندما تكون قاعدتك قويه وخلفيتك اقوى ان شاء الله. سؤالك ما بيسال كل المدن نعم بما ان في خط هاتف إذا وجد خط الهاتف فممكن أن يشترك الإنسان نحن ما نبدأ في القضايا التجارية خلاص يعني. القضية قضية الأنترنت والدعوة يعني. شكر الله لكم شيخان فاضل على ما أجدتم وافدتم وجعل ما قلتم في موازين حسناتكم والله تعالى أعلم جز الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته وتقبلوا تحيات إخوانكم في صد التقوى للإنتاج والتوزيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحيطكم هلما بأن حقوق النسخ محفوظة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو ثلاثة وثلاثون